و ل ك م ا ل و ي ل مما ت ص ف و ن و ل ه من في ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و م ن عنده ل ا ي س ت ك ب ر و ن عن ع ب ا د ت ه و ل ا ي س ت ح يسبحون س ر و ن ا ل ل ل ي و ا ل ن ه ا ر ل ح س ن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 هم يفعلون وهم يسالون ام اتخذوا من دونه الهه قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل لا يعلمون الحق أكثرهم معرضون فهم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 ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون واذا رايك الذين كفروا إن يتخذونك الا هزوا اهذا الذي يذكر آ ل ه ت ك م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 يصحبون. بل موسوعه ؤ ل ا ء و ل ب ا ه م حتى ط ا ل ع ل ي ه م ا ل ع م ر أ ف ل ا ي ر و ن أ م ا ل أ ر ض ن ن ق ص ه ا من أطرافها. أفهم أطرافها ا ل غ ا ل ب و ن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 ليقولن يا ويلنا إ ن ا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم ا ل ق ي ا م ة فلا تظلم نفس شيئا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 قال لقد ك ن ت موسوعه أ ن النابلسي ؤ ك م في ل ل ا ل و ا أ ج ئ ت م الاسلاميه ب ا ح ق أم أنت من ع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 أنتم الظالمون ثم نكسوا ثم رؤوسهم على ل قال د علمت م ه ؤ افتعبدون ء ينطقون قال أ من دون الله ما لا ي ن ف و ن ا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 ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم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 وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أ ن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أ ن لا اله الا انت سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجي المؤمنين وزكريا إ ذ نادى ربه رب لا تذرني فردا و أ ن ت خير الوارثين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 والتي أ ح ص ن ت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابناءا ا ي ة للعالمين إ ن هذه أ م ت ك م أم ورحمة ا ح د وأنا ر ب ك م ف ا ب ن ء ا ل إ ل ن ا ر ا ج ع و ن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 ا ل ذ ي ن سبقت لهم منا ل ح س ن ى أ و ل ئ ك عنها مبعدون لا يسمعون ح س ي س ه ا وهم فيما اشتهت أ ن ف س ه م خالدون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 「なぜこんなことがあったのか」